بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم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 وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ ما ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليغبط على قلوبكم ويثبت به الاقعد اذ يوحي ربك الى الملائكه ولكن امامنا ان نتحدث عن ذلك فِي الله يجعلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين وَلَكَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَبَارُ وَمَنْ يولهم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ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 المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء لكم الفتح ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك في من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء فيهم خير إلا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خائفين واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم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 تعلمون واعلمون ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت وما كان الله وهم وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا أموالهم وعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله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 فَإِنْ تَهُو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواه فاذا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم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 وَإِنْ جنحوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حَسْبَكَ الله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 الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتبعك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النبي يحرّض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب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 عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال قَوْلُ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 بكل شيء عليم